ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أم كان ذا مال وبنيم إذا تُتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطومِ إِنَّ بَلُوءَنَا هُمْ كَمَا بَلُوءَنَا أَصْحَابُ الْجَنَّ إِذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُنَّ هَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَكْنُونَ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 يسبحون قالوا سبحان ربنا قالوا سبحان ربنا إن كنا غاربين فأقبل بعضهم على بعضه يتلاومون قالوا يا ويلنا إن كنا طغي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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سَنَسْتَلِ رِجْهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَتَّقُونَ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 وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ